لغه القران وخير النبي سكنها الروح كما امي لغه القران وخير النبي سكنها الروح كما امي لغه لم تجادل البراق رغم اللازمان لها عبق تعالوا رايات غفاقا وتضيعوا تزاها وتزالقا وحسن النار برها رغم الأزمان لها عبقوا أحمد بالله وإشتماعي ورعجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة والمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المنصليم على آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على منتبع بإحسان إليه الدين أما بعد درسنا اليوم بنيبة الفتحة عن خسر قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإيكم معلوميا ورضينا وقال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف الفتحة تكون علامة للخفض الاسم الذي لا ينصرف وأقول للفتحة موضع واحد الفتحة عندها موضع واحد تكون فيه علامة على حفظ الاسم وهو الاسم الذي لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف الفتحة تكون علامة على الحفظ ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف أنه لا يقبل الصرف وهو الصرف هو التنوين الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل اسم الذي لا ينصرف يشبه الفعل. في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين والعنى التي توجد في الإسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى أثنتان ليس غير الأولى العالمية والثانية الوصفية ولبد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه والعيلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست عيلل وهي أولاً التأنيث بغني أليف والثاني العجمة والثالث التركيب والرابع زيادة الأليف والنوم والخامس وزن فعلي السادس العدل ولابد من وجود واحدة من هذه العلل مع العالمية فيه وأما مع الوصفية فلن يوجد منها إلا واحدة من ثلاث وهي أولا زيادة الألف عنه. أو ثاني وزن الفعل او ثالث العدل فمثال العالميه مع التانيث بعين الف العالميه مع التانيث بعين الف مثلا فاطمه هذه التانيث مع العالميه يعني اسم حالا العالميه وتانيث وما فيها الالف فاطمه زينب مرت بي زينب لا تت... لا تصري وحمزه مرت ومثال العلنيه مع العجمه هذه الاولى العالميه مع التانيه ومثال العلنيه مع العجمه اسم عجم يعني ادريش هذه اسم عالمي و فيه اسماعيل يعني اعجاني وماشي عاد ويعقوب وابراهيم هادو ما يدخلوهمش الصرف نرتو بابراهيم والله جا نرتو بيعقوب او نرتو بي ومثال العلميه مع التركيب العلميه اسم علمي ولكن مركب من كلمتين مع التركيب لا دي نادي يا يخرب هاي, كلمات هاي. فيها زوج كلمتين هذه ادي العالميه وترخي وبعلبك بعلباء اوكي كلمتين هاي قاضي خان وحضر موت هون منال ومنهال مع زياده الالف العالميه وهي ذات الالف والنون مروان طروان حفيها مروان واثمان وغطفال وعفال انا وسفيان، وعمران، وقحطان، وعدنان هذه العالمية مع زيادة الأليف والممون هذه لا ينصرفها مثال مع وزن فعل العالمية وزن فعل يعني اسم عالمي وفي وزن فعل جائع الفعل أحمده إما أذكره وأشكره أو أنه وزن فعل يشكر يفعل ويزيد ويشيد الله الذين اهتدونا ويشكر ويزيد يزيد الاجر و يجمع وزن فك وتغنم وتدمو تغنم هذا بالضبط ما مع العدل عالميه مع العدل عمرو. عمرو هذا اسم عالمي ومعدول عن عالم وسفر سافر وهبل وجحل وجمح وقزح ومضر ودلف ومولع وهذل وثعل وجوث وجوح هذه هنا مع العدل ومثال الوصف. الوصفيه تر وصفيه نزيده الالف والنون ريان هذا وصفه ريان هو شيء هو سبعانه هو ولكن وصفه لا سبعه وفي زياده ضد النايم يقضى هذا في الوصفيه مع زياده الالف ومثال الوصفيه مع وزن الفعل وصفيه اكرم انا الوصف هجاعل وزن الفعل أكرمون أفعال أفضل أجمل ومثال الوصفية مع العدل مثل وثلاثة وربعة وأخر هذه معدولة ربعة من أربعة وأخرى من الآخر وأما العلة التاني تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين وهذه هناك كل واحدة منهم تقوم مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع وثاني ألف التأنيض المقصورة أو المندودة أما صيغة منتهى الجموع فضابطها ان يكون الاسم جمع تكسير سيرا بنت الجموع الضابط نتاعها يكون الاسم جمع تكسير وقد وقع بعده الف اذا بعد الف التكسير بدا الف نحو مساجد هذا جمع تكسير ومنابر و وقع بعده الف تكسيره حرفا اي مساجد اعرف جيم و دال هذا منابر كذلك حرفا وافاضله واماجله واماذله وحوائذ تطوامذ او ثلاثه احرف يكونوا بعد ال وسطها سكن نحو تفاتيحة تفاتيحة وسطها سكن وعصافير وقناديلة وأما ألف التأنيث المقصورة فلحو الف الف التانيث الاقصى مقام علتين فنحو حبلى وقسوى ودنيا ودعوه هذه هذه الف التانيث المقصوره مش النندوده ودنيا ودعوه واما الف التانيث النندوده فنحو حمراء وهداعها وحسناء وبيضاء وكحلاء واصدقاء وعلماء على الالف الثانيه المقصوره فكل ما ذكرنا من هذه الاسماء وكذا ما اشبهها ما اشبهها يعني مش نقتصر على اللي كان وكذا ما لا يجوز تنوينه يكون ممنوع من الصرف لا يجوز تنوينه ويخفضوا بالفتحة عن الكسرة نحو صلى الله على إبراهيم على إبراهيم خليلي على إبراهيم على حفو جر مجرور وعلمة جره الفتحة يبعني كسر لأنه اسم لا ينصرف والنع له من الصرف العالمية والعجبة ونحو رضي الله عن عمرة أميذ المؤمنين رضي الله فعل, فعل عن حرف زب عمرة مجرور ان المتجاويه الفتحه نيابه عليه كسر لانه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف عدم ها العدد العدد 100 فكل من ابراهيم وعمر محفوظ لدخولي حرف الخفض عليه وعلامه خفضهم الفتحه نيابا عني الخسراء لأنه معدول مثلا عمر معدول عن, معدول عن حانف أصله حانف قالوا عمر حانف. لأن كل واحد منهما اسم لا يصرف والنانع من صرف إبراهيم العالمية والعجمة والنانع من صرف عمر العالمية والعدل ما على ذلك الباقي وايش شرط لي الاسم الذي لا ينصرف بالفتحه ان يكون خاليا من ال لان كل واحد منهما اسم لا ينصرف من انه من صرف ابراهيم العالميه والعجمه الى اخره الاسم الذي لا ينصرف بالفتحه أن يكون خالياً من أل يكونش فيها أل بالتعريفة بت... والثاني ألا يضاف إلى اسم بعده يكونش بضاف فإن اقترن بأل أو أضيفها خفضة بالكسرة خفضة بالكسرة يكونش بالفتحة نحو تعالى وأنتم عاكفون في النساجد في المساجد لا تنصري صرف انت تاع الجمع اه صرف تاع الجمع تاع في المساجد لكن هنا هو دخل عليه الصرف المساجدي ما بغوناش المساجد انا لان دخل عليه ال ال دخلت ال الكلمه اللي تكون من الصرف تصعرف وكذلك اذا اضفت نحو ماررت بحسناء قريش مررت هي حسناء هذه لا تنصرف والمنع لها الصرف تأنيف مندودة. <تأنيف مندودة> من الصرف وشي التانيث بعدها تاء التانيث ممنود اه ماررت بحسناء مجروره علاش لانها مضافه بحسنه وحسنه مضاف وقريش مضاف تمرين هذه نيابة الياء عن, عن الكسر تمرين تعني الياء عن ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين حيث يكونوا مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الأخرى مم. ضع كل فعل من الافعال الاتيه في جملتين بحيث يكون مرفوعا في احدهما ومنصوبا في الاخرى يجري الشرطه يجري وراء السارق قام المعلم أن يجري ان يجري التلاميذ في السير يجري التلاميذ في السير ilè benni elblan ja ujab no i limbsila elblan ja ujab no i famnitlo ni taman i UCLA peine u tekrar ilo len ob grateful dobro da imajo n ob iconsil spada lono sa somo je? dobro لا اا لا لن لن ينظف العامل عاملوا الدار يركب احمد القطار يركب احمد لن يركب القطار هاي يمخو البخ يمخ... الزورق يمخو عباب البحر ايوه لا يمخو الزورق البحر لا يشربت في الماء يفل الماء ا النجوم النجوم الليل اصبا لا نجوم ان النجوم لا تضيء في الليل مع السحابي مع السحابي اذن والسحاب سحاب كي تجوم كل جمله مفيده اي بس امع كل اسم من الاسماء الاتيه في ثلاث جمل بحيث يكون مرفوعا في احداهما ومنصوبا في الثانيه ومفعولا في الثالثه لا كل ذلك بالشكل والدك والدك رجل صالح اي رايت والدتك لوالدك والديك صلاح اخواتك اه احتفل اخوتك لعيد الفطرة ايه اه ان اخوتك الطالب ايه ايه مسرورة سافرت مع اخوتك البارحة شكرا اثنانك نظيم اثنانك ايه ايه اثنانك نظيم ناليسو جوناه اكلت بي اسنانك اسناني كلها اسناني كلها الكتاب قيما ايه اصلا Tala tu kitabe. Ištereytu kitabe. Minel mettebe. Jorla. Raja'tu durosi minel kitabe. Kitabe. Al qitaru. Ya biš. Yadaru musimu. E. Nusim? Ben arekabal qitaru. Ben arekabal qitaru. Ben arekabal qitaru. E. ا سافرت في القطار في القطار, في القطار. إن الفاكهه طازجه ها غير او غير مغسوله جرها استمتع الضيوف بالفاكهه الام حنونة <تصفيق> الدراسة ايه ان الصبا أي. ان الام عزيزه عليه ايه في الام ذا انما إن الام لحياتي صح الاصدقاء قال الاصدقاء دخلا دخلا له اي جاوا شيتم مع الاصدقاء وشيتم مع الاستاذ اتمنى نجح التلميذان في الامتحان اي انصلا إن التلميذين مهددان ا دخلت مع التلميذين الى المدرسه الرجلان تشيت مع رجلان صالحين انا رجلين أي. صالحين الصالحين مجبور اي انا ارفع صالحين صحاء اصلي <تصفيق> الرجلين صالحين صالحان صالحان الفتاه جندي ان الجنديه وارتقب ان الجنديه وارتقب مرص مرص بيجندي الفتات مهدده اصلا ان الفتات مهدده اخوك انا ان اخوك اخوك كريم في الصباح ان اخوك لا رجل كريم رجل عشت مع اخيثه في النصر صديق صديقك كريم لن يكون صديقك جيد هذه نفس الشيء اللي مرفوع ما زال لا دنيتك دنيتك يكون صديقك رأي بصديقك رأي بصديقك هي صديقك هنا صديقك خرجت م. مع صديقك <تصفيق> يحمل الجنديين سلاحاً ايه انصبها إن الجنديين شجعان شجاعان شجاعان اه اه جرع قررت بالجنديين اه الفتيان الفتياني الفتياني, الفتياني ايه انصبها إن الفتياني لا ناشيباني ان الفتايين نو <تصفيق> الفتايين ان الفتايين الى الشطين اه اه ثمما <يا. أه أه> <جره>. مروا بالفتايين اخبروا <التجير>. صدوق صدوق اه, آه. مع <أنصمة>. إن الشهاده <لا صدوق. أه> <آه جره. أه> كنت مع التاجر يستجو شوط استجو الورد الورد يسوع فوبرائحه ايه اصحا الورد يفوح بالبالرائحه ايوه الورد في الورد دي نيل نيل نهر من, من الذهب نهر الذهب الجنه مينه؟ مينه نيره. نيره. نيره. نيره. نيره. ايه زين نيل الليله انه نيل نيل ان النيل نيل تجو النيل نيل ايه ما رحت النيل طيب شربت من الماء نيل است طيب بدي الحاله ما تسرج الاستحمام الاستحمام, الجسم. حسن. الاستحمام ينشط الجسم حسنا اي ان الاستحمام ينشط الجسم جزا جرى في استحمام نشاط الجسم يربما <تصفيق> مثلا نشاط من الايميل <تصفيق> ال... في... <تصفيق> نشاط المعين <تصفيق> النشاط ده من في النشاطه ده راح راح ايوه هي غير مفلح مفلح ان غير مفلح انظرها مررت بالمهمل ادواتي بي؟ بالمهم. المهذ... في ادواتي في ادواتي ج يصير موف دا في المربي المهذبات رايت المهذبات رايت الى المهذبات نفس المهذبات المعروفه المهذبات ليجيتيف ليجيتيفات المهذبات صح اعزائي ما هي المواضع التي تكون الياء فيها علامه على اخذ الاسم وعلى علامة لخطب الياء في ثلاث موابع أسماء الخمسة والتثمية والتثمية ما فرق بين المثنى وجمع المذكر في حالة الخطب؟ الياء شيخ الفرق بين المثنى وجمع المذكر في حالة الخطب الياء في المثنى تكون سيدي المثنى قبلها مكسور المثنى المكسور قبلها مكسور بعدها ان المبلغ الفرق بين المثنى والجمع في حاله الفض هي ان المثنى يكون دفذ عليه حرف فض وعلامه فضه الياء المفتوحه ما قبل المكسور ما بعده ما بعده المثنى ما ما بعده والجمع يكون قدذف عليه حرف س هنا حرف الفض وعلامه فضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها, ما بعدها. ما السهم ما قبلها والسهم ما, ما بعدها كل شيء تكون مهبز شكون حي حي حي مين راسكم مين حي حي الجمعة تجيب شكون مثال اي صح المثل المثنى المحفوظ بثلاثة المثنى المحفوظ من ذاته ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة الله كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين صالحين صالحين صالحين إذ لا تنظروا فقد نصر الله للأخرج الذين كفروا ثاني اثنين ثانية اثنين إذ هما في الغد ثانية اثنين <تصفيق> ثانية على القدمين بالمشرف او المسجد في الدبا وشارع الحرمين في شارع الشيخ وما سلم لي جمعا ذكر الله المحفوظ بدرجه عندي العائده صليت على المسلمين صلاه التراويح واحسن ان الله يحب المحسنين هذا هذا شاركت في غرس الاشجار مع الفلاحين بيه. الشرر كنت مع الناجحين في الامتحانات ان من الباحثين ان الله وعد الذين ان الله وعد الذين شخص تسمعوا تقول لي هناك اياتي اياتي ذلك مؤمن تزيد يتم مؤمن خيفه تقول لي مثل لي يا كل الاسم في كل واحد منها مخفورا هي تسنسترت الى الطاهيره مع ابيك شكل كي في ب تسنته وجه اخيك صدفه الشيخ يجري يوصل عشان نقول لها الظاهر ابن في صور بس تسترنا الشيء يعني تلم الاخر مش عارف سعيد خمس صار. صار. دي الكرسين بت افتخي على حنيك البيضة ايوه ابيكا من الصفحة ايوه ابيكا اذا فاعل اطلع اطلع لا, لا. ترفع صبتك على اخيك الاكبر ترفع صبتك على اخيك الاكبر اجيبوك دمالين دمالين السيارة الفخمة اللي بي نا... مالي مالي كثير مالي كثير وهدي شي غاب ادخل الماء في البيضة دين دين في <تصفيق> كوكب الزين كاين في كوكب كاين على المصلين والحمد لله رب العالمين وقت ببتح كل ما لا يف ومن الأزم لها عبق